الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانتياج له بالطاعة والخلوط من, من الشرك وهو ثلاث مراتب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 فشهد الله أنه لا إله إلا هو الهنائفة وولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبد بحق إلا الله وحده لا إله نافيا جميع ما يعبد من جميع. لا إلها لكن جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مُطْبَّتَ العبادة لله وحده لا شريك له. إلا الله مُطْبَّتَ العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه.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 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يستخد بعضنا بعض أربابا دون الله ولا يستخد ولا يستخد بعضنا بعض أربابا دون الله إن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون ودليل شهادتي أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم خريط عليكم بالمؤمنين روح رحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله قاعته فيما أمر وتصديقه فيما أكبر واجتناب ما عنهنها وذجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوسيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له السينة نفاء ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وذلك دين القيمة ودليل القيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا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 فهذه الرسالة تسمى ثلاثة الأصول وأدلتها وقد ذكر رحمه الله تعالى وأجزل له المتوبة ذكر الأصل الأول فيما مر معنا وهو معرفة العبد ربه معرفة العبد ربه يعني معرفة يعني به معرفة العبد معبودة لأن الرب هنا بمعنى المعبود والربوبية في هذا الموقع بمعنى العبادة لأن الابتلاء وقع فيها وهذا قصر من الوصول والمقبور أو الميت يسأل أول سؤال عن ربه يعني عن معبوده, معبوده الذي كان يعبده من هو فإن كان يعبد الله وحده لا شريك له أجاب بأن معبودي ربي الله يعني وحده لا شريك له وإن كان يعبد مع الله آلهة الأخرى والعياذ بالله قال ربي الله وربي فلان وربي فلان وربي فلان, وربي فلان من المعبودات المختلفة يعني معبودي فلان ومعبودي فلان ومعبودي فلان مع الله هو منكر ونكيب عن دينه ما دينك فلهذا كان لزاما أن يتعلم العبد دينه بأدلة ذلك حتى يخرج عن التقليد ويكون اعتقاده بهذا عن علم ومعرفة وبصيرة لا على وجه المتابعة للناس ولهذا جاء في بعض طرقي السؤال وأما المناغف أو قال الفاجر فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وهذا يدل على أنه جرى معهم على التقليد وأن التقليد لا يسوغ في وصول الدين هذه الوصول الثلاثة التقليد في جين الإسلام التقليد في العبادة التقليد في الشهادة بان محمد الرسول الله لا يكفي فاذا قال قائل انا مسلم بحكم عنه في بلدي اسلام وهو لم يعتقد هذه الامور اعتقادا عن علم ولو لمرة في حياته ولو كانت قبل البلوغ فانه لا يخلص من التبع، فلا بد ان يعتقد ما يجب اعتقاده عن معرفة وهي هذه الوصول الثلاثة وعن معرفة وعلم ودليل ولهذا الشيخ رحمه الله كما ترى توسع في الأدلة كل مسألة يذكرها يذكر دليلا عليها لأن المتعلم لهذا يخرج به عن رفقة التصليد لمن علمه فيكون اعتقاده كان عن دليل ولهذا ينبغي تعليمه الصغار المميزين هذه الرسالة أو الكبار يعلمونها بأدلتها لا على وجه التحصيل كما نذكر في هذا الشرح لكن يتعلم أن العبادة معناها كذا ودليلها كذا فيعتقدها بدليلها يعلم أن الله جل وعلا هو الذي فرض هذا الشيء وهذا دليل المسألة فيخرج عن رفقة التقليد في هذه المسائل العظامة قال هنا رحمه الله تعالى العصر الثاني معرفة دين الاسلام بالعدلة. ما هو الاسلام? قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة والقلوص من الشرك. وهذه العبارة وهي العقيرة والخلوص من الشرك. الصواب انها والبراءة من الشرك وعهله هذا هو الموجود في النسخ المعتمدة وعما والخلص من الشرك فأله ليست في النسخ المعتمدة وهي في هذه التي الصدعة والصحيح في النسخ المعتمدة أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة هو من الشرك وأهله ومن المعلوم أن البراءة من الشرك وأهله أدلوا أدلو على, على المراد من, من لفظ الخلوص, الخلوص من الشرك, الشرك لأن الخلوص من الشرك إنما هو خروج, خروجٌ عن, عن الشرك, الشرك وليس فيه, فيه معنى البراءة من الشرك وأهله ولهذا و... كان الأفضح أن يجعل بدل خلوص من الشرك في هذه النسخة ما هو في النسخة المعتمدة للأخرى وهي أن الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهذا هو الذي يناسب الاستدلال الذي استدل به الشيخ وهو قوله تعالى في سورة الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي أطرني فذكر البراءة وهو الذي يناسب هذا التعريف والإسلام يراد به تارة الإسلام العام ويراد به تارة الإسلام الخاص يأتي هذا في القرآن وهذا فالإسلام العام يراد به الإسلام الذي خوطب به الجميع الناس من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها بل خوطب به جميع المخلوقات كما قال جل وعلا وله اسلم من في السماوات والارض افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها اليه يرجعون اسلم له كل شيء كما قال ورقه بن نوفل فيما حسب قال وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتُ لَهُ الْمُزْنُ تَحْمِلُ عَزْبًا زُلَالًا فالإسلام هذا العام الاستسلام لله الاستسلام لله, لله عن طواعية وخيار هذا الإسلام العام الذي خوطب به جميع الخلق حصل التكليف على آدم وبنيه قال جل وعلا وحملها الإنسان يعني حمل الإنسان الأمانة وهي أمانة التكليف تكليف بالإسلام قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وهذا هو الإسلام العام الذي دعا إليه كل رسول وكل نبي من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم الجميع يدعو إلى الإسلام وهذا الإسلام يسميه العلماء الاسلامي العام الذي يشترك فيه جميع الرسل اما الاسلام الخاص فهو القسم الثاني وهو المراد هنا فمعرفه دين الاسلام لا يريد به دين الاسلام العام وانما بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم صار المقصود بالاسلام الذي طلب من الناس ان يدين به فهي يعتقدوه هو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو دين الإسلام الخاص حتى صار الإطلاق إذا أطلق الإسلام لا يراد به إلا دين الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشمل عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام تبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهوذ ولا نصران ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في لا يسمع بي يعني بما ببعثتي برسالتي وبما أرسلت به ثم لا يؤمن بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني وفي الروايات الأخرى أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني المراد أمك الدعوة ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار فمن كان على دين الإسلام العام وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه لا يقبل بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلا أن يتبع دين إسلام الخاص يعني الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وهو المراد هنا وهو الذي يحصل به الابتلاء في القبر والفتنة في القبر يحصل الابتلاء والفتنة بدين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم عليه. قال هو, الاستسلا هو الاستسلام لله بالتوحيد الاستسلام ان يكون فاعله فاعل الاستسلام كهيئة المستسلم والمستسلم لغيره تابع الله لا يفعل إلا ما يريد خلص قلبه إلا من رغبتي من استسلم له ولو قال وهو الإسلام لله بالتوحيد لصح عريضة الاستسلام هنا بمعنى الإسلام وله أسلموا وعندب إلى ربكم وأسلموا له كلها بمعنى الاستسلام والاسلام الاسلام لله والاستسلام لله بمعنى واحد قيدها في هذا الموضع بقوله بالتوحيد والتوحيد اسم يشمل توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي الهيته وفي اسمائه وصفاته والمقصود الاخص من هذه الثلاثة توحيد العبادة لان الفصومة وقعت فيه ومعلوم أن توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات ثم قال والانقياد له بالطاعة انقياد لله جل وعلا بالطاعة يعني أن يكون منقادا غير ممانع ولا متول عن طاعة الله جل وعلا وإنما ينقاد ويزعن كما قال جل وعلا قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله يعني الانقياد لله وللرسول بما أمر في ما أمر الله جل وعلا به وفيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تولوا أعرضوا ولم يدعنوا ولم ينقادوا فإنما عليه يعني على الرسول ما حمل ما حمل إياه وهو الرسالة وعليكم ما حملتم وهو الاستجابة لله وللرسول فإذن هنا الانقياد له بالطاعة لله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعث بهذا الإسلام الاخير قال البراءة من الشرك واهله البراءة من الشرك, الشرك واهله مسرت البراءة بعدة في تسيرات في اصل وفروعه اصل, أصل, أصل البراءة البغض, البغض في القلب قلب. يعني بغض الشرك, بغض الشرك واهله, وأهله. ويتبع ذلك يتبع بغضهم معاداتهم يتبع بغضهم معاداتهم وتكفير من كفره الله جل وعلا ورسوله تكفير المشركين ومقاتلتهم عند مشروعية ذلك وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت ايضا فإن الكفر بالطاغوت هو بغضه ومعادات أهله وتكفير أهل الطاغوت وهم أهل عبادة غير الله جل وعلا وقتالكم عند مشروعية ذلك البراءة من الشرك أصلها البغض يتبعها يتبع البغض أشياء أولا المعادات ثانيا التكفير ومعلومون ان التكفير تبع للعلم ثم قتالهم عند مشروعية ذلك وذلك ايضا مستلزم للعلم فتلخص ان على العامة وهم من ليسوا علماء عليهم من هذا من البراءة اصلها وهو البغض وعما بروعها فانما هي بحسب درجات العلم. البغض لا بد ان يوجد. فان لم يبغض الشرك, الشرك فانه ليس بمسلم. اذا كان يحب الاسلام اهله ويحب التوحيد واهله ولكن لا يبغض الشركة واهله فانه ليس بمسلم. لكن قد يبغض الشركة وأهل الشركة باعتبار الأصل، لكنه يحب بعض المشركين لغرض من أغراض الدنيا، فهذا ليس بمشرك وإنما ناقص إسلامه كما أوضحت لكم فيما سبق في تقسيم الموالات إلى موالات وولي. المقصود من هذا أن مسألة البراءة هذه من الشرك وأهله أصل البراءة البغض يتبعها أشياء المعادات التكسير المقاتلة وكلها تبع للعلم ويتنوع ذلك بحسب الناس وأسهل ما يكون في الموحدين عند الموحدين عند عامتهم معادات المشركين ولو لم يكن عندهم من الحجة أو من بيان تكسيرهم ومن اقامة الدلائل على مشروعية مقاتلة اهل الشرك فانه قائم في قلبه بغضهم ومعاداتهم وهذا به يحصل الاسلام اذا تعريف الاسلام شمل ثلاثة اشياء اولا الاستسلام لله بالتوحيد ثانيا ثانيا الانقياد لله بالطاعة بالطاع الثالث, الثالث البراءه من الشرك واهله تلاحظ انه ب... ب... ب... بهذا شملت شمل هذا التعريف معنا الشهادتين كما جاء هذا الدين دين الاسلام لا. الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلم. ثلاث مراتب قال الشيخ رحمه الله وهو ثلاث مراتب, مراتب. الإسلام لا. هذه مرتبة في دين الإسلام لا. نتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مسلمون, مسلمون. والإيمان الإيمان. ونتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مؤمنون والإحسان ونتيجتها أن يحكم لأهلها بأنهم محسنون فالمحسن والمؤمن والمسلم الجميع من أهل دين الإسلام لكن لكل مرتبته الخاصة به هم درجات عند الله فالإسلام هو إقامة الأعمال الظاهرة شهادات مع الأركان الأربعة المعروفة، إقامة الصلاة واجتاز الذكاة وصوم رمضان وحج البيت مع بعض الإيمان الذي يصحح هذا العمل الظاهر والإيمان والإيمان بأركانه الستة. الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره مع بعض الإسلام الظاهر بعض العمل الظاهر الذي به يصح هذا الإمام الباطل والإحسان وهو مقام المراقبة لله جل وعلا قال وكل مرتبة لها أركان فاركان الإسلام خمسة ذكرها ثم ذكر الأدلة على ذلك قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم وجه الاستدلال أن الله جل وعلا شهد بذلك لنفسه وشهد له بذلك الملائكة وهم عمار السماء وشهد له بذلك أيضا أولو العلم من الثقلين قال جل وعلا قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم فبعد أن شهد بذلك لنفسه وشهد لفوع أخبر بشهادة ملائكته له بذلك وبشهادة أولي العلم له بذلك أخبر مرة أخرى بمضمون ذلك فقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم واضح ظاهر وجه الاستدلال من هذه الـ. الآية ما معنا لا, لا إله إلا الله. الله قال معناها لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله إلا الله أربع كلمات لا ثم إله ثم إلا, إلا ثم الله. الله معنى لا هذه حرف لنفي الجنس وهي من أخواته كما هو أو تعمل عمل إن كما قال ابن مالك عمل إن نجعل للا في نكرة ويكون اسمها نكرة كما قال هنا لا إله إله, إله لإله فعال إله لمعنى مفعول يعني معبود إله بمعنى مألوب يعني معبود لأن الإله بمعنى العبادة والألوه بمعنى العبودية وعصلها من ألها يأله إلهة وألوهة إذا عبدا مع الحب والخوف والرجاء إذا عبد عابد ما يعبده خائف راجيا محبا فإنه يكون قد ألى قال الراجز في رجزه المشهور لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من عباده، تأله هو العباد فإذا لا إلهة كما قال هنا معناها لا معبودة فاشترى الإله بمعنى المعبود لأن ذلك الذي يقتضيه لسان العرب وكذلك هو الذي جاء في القرآن قال جل وعلا ألف لا مرى كتاب أحكمت آياته ثم بصلت للدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله والذي جاء من عند الله جل وعلا هو لا إله إلا الله قال هنا ألا تعبدوا إلا الله فتسير الإله بالمعبوذ هذا موافق للقرآن وموافق لذغة العرب وبه تعلم أن من فسر الإله في هذا الموطن بالرب يعني القادر على الاختراع كما هو تسير أهل الكلام المذموم من الأشائر والأشائرة والماثريدية ونحوهم فإن هذا من أبطل ما يكون لأنه مناطب للغة العرب وترده لغة العرب ومناطب للقرآن ويرده القرآن والسنة فإن مادة الاله غير مادة الرب والاله هو المعبود كما أوضحت لك بالاشتقاب يقولون معنى لا إله أي لا قادر على الاختراع إلا الله ولهذا لا يكفرون من أشرك مع الله جل وعلا إلها آخر في العبادة يقولون ما دام أنه مقر بتوحيد الربوبية وبأن الله جل وعلا هو المتوحد في أزعاله في رزقه وإحيائه وإماثته وفي تدبيره الأمر وفي ملكه وفي ما يفعل فإن هذا مؤمن وهذا باطل وبعضهم يفسر الإله بتشريل آخر يرجع إلى معنى ربوبية يقول أحد كبار وأئمة الأشاعرة وهو السنوسي في كتابه المعروف بأم البراهين في العقائد الاشارية يقول فالالله هو المستغني عما سواه المفتقر اليه كل ما عدا يقول فمعنى لا اله الا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا اليه كل ما عدا الا الله فصار معنى كلمة التوحيد عندهم توحيد الله جل وعلا توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وهذا من أبطل الباطل لأن المشركين قد أخبرن الله جل وعلا في كتابه أنهم مقرون بهذا الذي جعله معنى كلمة التوحيد يقول معنى لا إله إلا الله لا مستغنى أهم ما سوى ولا مستقرن إليه كل ما عدا إلا الله أرأيت ما باجهل وصحبه؟ ألم يكونوا موقنين بأن بأنه لا مستغنيا عن عما فواه ولا مستقر إليه كل ما عاده الله هم يؤمنون بذلك كما بينه الله جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة جدا. فقوله ولا يسألتم من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر لا يقولون الله. ولا يسألتم من خلقهم لا يقولون الله. كل ما يرزقكم من السماء والارض يم يملك السمع والابصار إلى آخر الآية قال فسيقولون الله فقل افلا تستكون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه فتعلمون سيقولون لله الى اخره ما جاء في هذا من ايات هذا التفسير ليس تفسيرا اجتهاديا وإنما هو تفسير القرآن لهذه الكلمة قال جل وعلا من حكيم خبير ألا تعبدوه إلا الله فمن زعم أن هذا التفسير من اجتهادات إمام هذه الدعوة فهذا مناقض وراد أو جاهز بالقرآن العظيم إن الذي فكر الإلهية بهذا المعنى هو الله جل وعلا في كتابه في غير ما آية قال جل وعلا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهذا واضح ما لكم من إله غيره أت بعد أمرهم بعبادة الله جل وعلا وحده دون ما سوى وهذا مبين كثير في الكتاب وفي السنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين بن عبد الرحمن كم إله تعبد؟ قال أعبد سبع ستة في الأرض وواحد في السماء قال فمن ذا الذي تعد لرغبك ولرهبك قال الذي في السماء فهذا معنى الإلهة وهذا معنى لا إلهة أي معبود. فهذا التفسير تفسير من القرآن تفسير جاء من الله جل وعلا ومن نبيه صلى الله عليه وسلم ليس تفسيرا اجتهاديا من أئمة هذه الدعوة كما زعمه الخرافيون واعداء التوحيد اذا هنا قال معناها لا معبود بحق الا الله الكلمة الثانية الى الكلمة الثالثة الا و هذه عند بعض العلماء اداة اتبنى وعند بعضهم اداة حصر. وصار معنى لا اله الا الله لا معبود الا الله خبر لا اين هو لا معبود الا الله ان لا معبود موجود الا الله لا معبود بحق الا الله لا معبود يعبد الا الله خبر لا اين هو قال العلماء خبر لا محذوف ذلك لأن العرب جرى في لغتها أن خبر لا النافع الجس يحذف إذا كان واضحا ومن الواضح أن المشركين لم ينازعوا في وجود آلهة أخرى يعلمون أن تم آلهة كثيرة موجودة ولهذا لا يصلح أن يقال أن الخبر لا إلهة موجود لأنهم قالوا أجعل الآلهة إله واحدة. فلو كان الخبر لا إذ موجود لا الها موجود قالوا له هذه الالهة موجودة. فكلمتك هذه ليست صحيحة. ولكن الخبر معلوم لانه زبدة الرسالة. وهو ما قدره الشيخ هنا بحق او يقدر حق بدون الباب. وذلك لان الخبر خبر لا إذا حدث قدر بالمناسب الذي يعلم وإذا حدث الخبر كان حدثه لأجل العلم به ولوضوحه كما قال ابن مالك في الألفية في آخر باب, باب لا النافع الجنس يقول وشاع في ذا الباب يعني باب لا النافع الجنس وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر إذا ظهر المراد مع الحذف فإنه يحدث ولهذا لا يحدث خبر لنا في الجنس إلا إذا كان واضحا إذا كان الخبر واضحا وهنا الخبر واضح لأنه هو زبدة الرسالة زبدة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عين ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تقدير الكلام لا معبود حق إلا الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لنفسه توحيد الله جل وعلا بالعبادة ولإبطال عبادة غيره وأنه لا معبود حق إلا الله وأن كل معبود سوى الله جل وعلا فعبادته بالباطل والظلم والطغيان والتعدي من الخلق. فإذا هنا حلث لأنه معلوم فصار تقديره لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله ولذلك. لأن الله جل وعلا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وفي الآية الأخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فلما كانت هذه الآية وقد تكرر وقد جاءت في القرآن في سورتين مشتملة على أن عبادة الله حق وأن عبادة غيره باطلة ناسب أن يكون المحووف هنا كلمة حق أو كلمة بحق لا إله بحق أو لا إله حق لأنه هو الذي دل لأنها هي التي دلت عليها الآيات إذا فصار معنى لا إله إلا الله لا أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا لا معبود بحق إلا الله هناك معبودات نعم غير الله جل وعلا هناك معبودات ولكنها معبودات بحق أو بالباطل معبودات بالباطل وصار تقدير هذا من أنسب ما يكون قال معناها لا معبود بحق إلا الله وحد فاسترى ذلك بقوله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله يعني الذي يقول لا إله إلا الله ماذا يقول؟ إنه يقول لا إله يقول أن في جميع ما يعبد من دون الله إلا الله تقول وأثبت العبادة لله وحده لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات نفي لاستحقاق العبادة عما سوى الله وإثبات للعبادة المستحقة لله جل وعلا قال رحمه الله هنا لا شريك له في عبادته كما انه ليس له شريف في ملكه عدم الشركة في الملك تتنوع احيانا تكون الشركة في الملك يعني مطلقا دون اضافتها الى الله طبعا الشركة في المرث تكون لان يكون لكل شريك قسم خاص ليس مشاع له اسم خاص مما اشترك فيه اشتركت انا وانت في ابل في ملكي في ملكي ابل مثلا لك خمسون ولي خمسون معروفة هذه خمسين معروفة بأعيانها وهذه خمسون لك معروفة بأعيانها أو اشتركت أنا وأنت في كتب معروفة هذه الكتب لك وهذه الكتب لي هذه شركة كل من الشركين له قسمه استقلالا الثاني أن تكون شركة مشاعة يشتركان شركة مشاعد هذا وهذا مشتركان في ملك لا يتميز ملك احدهما عن الاخر بل هما له جميع بل هو لهما جميع الله جل وعلا بين في القرآن انه لو كان له شريك في الملك لملكه لابتغى إليه سبيلا قال جل وعلا لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش السبيلا لو كان معه آلهة معمودات تستحق العبادة فعلا ما الذي سيلزم من ذلك؟ يلزم أن لهم نصيبا في ملك الله، لأنه ليس لا يستحق العبادة إلا من يملك النفع والضعف. لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتعوا إلى ذي العرش سبيله. قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وليس مع مع الله جل وعلا أحد في ملكه، بل هو المتوحد في ملكه. ينتج من ذلك ويلزم أنه هو المستحر للعبادة وحده لهذا قال هنا لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه لهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية الإقرار بأن الله جل وعلا ليس له شريك في ملكه لا على وجه الاستقلال ولا على وجه الإشاعة هذا يلزم منه لزوما أكيدا أن الله جل وعلا هو الواحد في استحقاقه العباد لا يستحق العبادة إلا هو فهو وحده المستحق للعبادة لا شريك له كما أنه وحده الذي له الملك لا شريك له. كما جاء في آية في الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قد بينت لكم معناها وأن معناها قل صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا لا شريك له في عبادته ولا شريك له في ملكه وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذا معنى الآية وهذا التفسير من الشيخ لكرمة التوحيد تفسير واضح واضح أيضا قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براغ مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة بعطية في عقبه لعلهم يرجعون قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ماذا قال إبراهيم المقول سيهدين قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. اشتملت كلمته هذه على نفي وإثبات على بغض ومحبة. فشقها الأول جزءها الأول نفي وبغض. قال إنني براء مما تعبدون. وعذبه نفي. مدام أنه تبرأ منها فيه نفي لاستحقاقها العباد ومن معنى البراءها البغض أو معنى البراء البغض فاجتمل قوله إنني براء مما تعبدون على النفي والبغض ثم أتى بالإثبات والمحبة فقال إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني أثبت له العبادة ثم أتى بما يدل على المحبة فقال فإنه سيهدين إلا الذي فطرني فإنه سيهدين محبة فيها الرجاء هذه كلمة وهي معنى لا إله إلا الله لأنها اشتملت على ضراءة وعلى ولا استملت على بوب وعلى محبة استملت على نفين وعلى إثبات قال وجعلها كلمة باقية في عقب يعني في ولد إبراهيم ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء والأنبياء من بعده جاءوا بتطرير هذه الكلمة قال لعلهم يرجعون يرجو أن يرجع إليها عقبه من بعده لعلهم يرجعون يعني إليها أيضا يفسرها قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قل يا أهل الكتاب قل يا محمد يا أهل الكتاب يا أهل الثورات ويا أهل الإنجيل ويا أهل الزبور تعالوا إلى كلمة سواء إلى كلمة نفر كلمة عدل بيننا وبينكم نعلم أنه قد جاء بها رسولكم وقد جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وجه الاستدلال أن هذه الكلمة بيننا وبينه وهي كلمة التوحيد تفسيرها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا هذا واضح التفسير لكلمة التوفيق قال مؤكدا لمعناها ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يعني آلهة من دون الله لأنهم مدعوا في الخلق أنه رب بمعنى أنه يخلق استقلالا ويرزق استقلالا ويحيي ويميت. فكلالا هذا مدعي فكان اذا تفسير الربوبيه هنا بالالهيه قال فانتم ولو فقولوا اشهدوا باننا مسلمون اخر الايه يبين ان من ترك ما دل عليه اولها فانه ليس بمسلم لانه قال فانتم ولو فقولوا اشهدوا باننا مسلمون نخالفناكم واذا لم تزعن لهذه الكلمة السواء التي بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فأنتم لستم من أهل الإسلام قال بعد ذلك ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم هذا قسم اللام هذه هي التي تسمى الموقعة للقسم دائما تصحب قد لقد نعلم أن تم قسم أن تم قسما محلوفا والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم وهنا المقسم هو الله جل وعلا أقسم بأنه قد جاءكم رسول وهذا لتأكيد الكلام وتعظيمه في أنفس السامع لأنه أكد بالقسم والمقسم هو الله والمقسم به هو الله جل وعلا على مجيء الرسول لنا من أنفسنا من أنفسكم يعني من جنسكم من بني جلدتكم يتكلموا بلسانكم وتعقلون عنه وهذا واضح الثلالة على الشهادة بأن محمدا رسول الله لأن معنى شهادتي أن محمدا رسول الله أن تعتقد أن محمدا أرسله الله جل وعلا بدين الإسلام لا. اعتقادا تعتقد ذلك اعتقادا يصحبه قول وإخبار عنه. وهذه الآية واضحة الدلالة على المراد. بين معنى شهادة أن محمد رسول الله قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر هذا التفسير والمعنى بالمفتضى يعني معناها الذي تقفضيها تقتضي طاعته بما أمر إذن فمعنى فهذا في أن محمد الرسول الله طاعته بما أمر كونك شهدت بأنه مرسل من عند الله معنى ذلك إنه إذا أمرت فإن الآمرة هو الله جل وعلا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره حديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله إذا اعتقدت أن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي به من عنده وإنما هو رسول فمعنى ذلك أن تطيعه فيما أمر هذا مقتضى لكونك شهد بأنه رسول الله فإن لم تطيعه فيما أمر اعتقادا أنه لا يطاع كان ذلك تكذيبا لشهادته فمن قال أشهد أن محمد رسول الله وهو يعتقد أنه لا تلزمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فحاله حال المنافقين شهادته مردودة كاذب في شهادته وأما إذا اعتقد أنه تجب عليه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وخالف لغلبة هوى، هذا يكون عاصيا، قد نقص من تحقيقه لشهادة أن محمد رسول الله بقدر مخالفته. قال وتصديقه فيما أخبره وصفاته وأفعاله عن الجنة والنار عن أخبار الغيب عن قصص الماضين هو كله بوحي من الله جل وعلا. فمقتضى أنك شهدت أنه رسول الله أن تصدقه فيما أخبره وأن لا يكون في قلبك شك. لأن ما أخبر به حق وأن كل خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليه الصلاة والسلام فيه صادق ولو كنا لا نرى ذلك الشيء كما ثبت في الصحيحين من حديث بن مسعود أنه قال حدثني الصادق المصدوق يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يصدق رسول الله بما أخبر به سواء عقل ذلك أو لم يعقله وسواء أدرك ذلك بنظره أو لم يدركه فقد كان الصحابة يتناقلون فيما بينه الأخبار الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عيسى بن مريم عليه السلام سينزل، وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول لأصحابه ولي من ينقل عنه الحديث لتلامذته يقول فإذا لقيه فأحدكم بل يقرئه من السلام تصطيق لا يصاحبه شك إذا كان المؤمن يعتقد أنه رسول الله فمعنى ذلك أن كل خبر أخبر به فهو حق بلا شك وبلا ريح عليه الصلاة والسلام قال ومن معناها واجتناب ما عنه نهى وزجر النهي والزجر بمعنى والأصل في النهي وفي الزجر التحريم، لأنها نهي جاز كما هو مقرر في الأصول فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنه أو حرمه فإنه يجب اجتنابه طاعة له عليه الصلاة والسلام كما قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول من الأوامر أو من الأخبار فخذوه انكثالا للأمر وتصديقا في الخبر وما نهاكم عنه فانتهوا ما نهاكم عنه يجب عليكم أن تتركوه طاعة لله جل وعلا ولرسوله وهنا نقول مثل ما قلنا أولا أن من لم يجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وزجر اعتقادا أنه لا يجب عليه الانتهاء يعني لم يلتزم ذلك لم يلتزم أنه مخاطب بهذه المنهيات فهذا قجح في الشهادة فلا يكون شاهدا بأن محمد رسول الله وإن كان يقولها بلسان وإن التزم ذلك قال نعم نلتزم بها. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب تركه لكن غلبت نفسه وخالف ذلك قليلا كانت المخالفه أو كثيرة بنفسه أو بغيره فإن ذلك يكون نقصا في شهادته ومعصية لله ولرسوله قال وأن يعبد الله إلا بما شرع يعني لا يعبد بالبدع والأهوى والمحدثات وإنما يعبد الله جل وعلا بالطريق وعلى الطريق التي بينها نبيه صلى الله عليه وسلم لا يعبد لا يعبد الله جل وعلا بالأهوى والآراء والاستحسانات المختلفة وإنما يعبد الله جل وعلا عن طريق واحدة وهي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بما شرعه هذا الرسول فإذا اعتقد المسلم ذلك كملت له شهادته بأن محمد الرسول الله وصار مسلما حقا بعد ذلك قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتيوا الزكاة وذلك دين القيمة بين أن هذه الأشياء مأمور بها وهي دليل على أنها من دين الإسلام ثم ذكر دليل القيام ثم ذكر دليل الحج وهذه واضحة, واضحة ظاهرة ظهر. بهذا, بهذا يتبين, يتبين المرتبة الاولى من, الأولى من الاصل الثاني وهي مرتبة, مرتبة الاسلام, الإسلام واعظم أركان, اركان الاسلام الشهادتان فعلى طالب العلم ان يكون, لا يكون لا معنى الشهادتين لا واضحا, لا في واضحا في قلبه لا لا واضحا في ذهنه فاهما له بحيث يستطيع أن يعبر عن ذلك بأيسر عبارة وبتنوع العبارة لأن أعظم ما يدعى إليه ما دلت عليه الشهادتان فعلى طالب العلم أن يعود لسانه على تفسير الشهادتين بتنوع العبارة وعلى حفظ الأدلة التي فيها معنى الشهادتين وعلى تفسير ذلك وإذا درب على ذلك سوف يرى أنه تفتح له أبواب بفضل الله جل وعلا وبرحمته لمعرفة معرفة وحسن التعبير عنه وأما أن يترك طالب العلم نفسه لفهم ما دلك عليه دون أن يمرن نفسه على تأذية المعنى وتعليمه لأهله وللصغار ولمن حوله ولمن يلقاه ممن لم لا يعلم حقيقة معنى هذه الكلمة فإن هذا تضيع للنفس ولا يصدق على فاعله بأنه طالب العلم لأن العامية هو الذي يفهم ذلك يفهم ذلك فهما لكن لا يستطيع أن يعبر عن فهمه بالتعبير العلمي الصحيح وأما طالب العلم فعليه أن يهتم بأصل الأصول ألا وهو تفسير الشهادتين و مر معنا بعض ما يتصل بتفسيرها أسأل الله جل وعلا أن يلهمني وإياكم الرشل والسداد وأن يجعل ألسنة لاهجة بالثناء عليه وبذكره وجوارحنا مقيمة على طاعته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد